الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بعد درس الثلاثين من دروس شرح الشاطبية ومع, ومع البيت الثاني عشر من فرش حروف سورة البقرة قال النظم رحمه الله وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم واكثر فاءه حين ظلله وذكر هنا أصلا للشام أنك وعن نافع معه في العراف والصلة وعن نافع معه في العراف والصلة وجمعا وفردا في النبي وفي النبوة كل غير نافع البلد وقالون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي ليا اشد مقدبة وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ وهزءا وقفءا في السواكن في الصلة وضم لباقيهم وحمزة وقفه لواه وحص وقفا ثم مصلا ومن غيب عما تعملونه لدنا وغيبك في الثاني إذا صفه لده خطيئته التوحيد عن غير نافع ولا يعبدون الغيب شايع دخلنا وفيها وفي الأعراف أي في سورة البقرة وفي سورة الأعراف كلمة نغفر قرأ أبو عمر بن كثير والكوفيون المرمز لام بالحاء والظاء الحاء لبِعَمْرٍ والظاء لبِكثيرَ الكوفيين يقرؤونَ لا غفرَ لكم هنا وفي سورة البقرة وفي سورة الأعراف بالنون بلا ضم أي مفتوحة مع كسر الفاء هكذا لا غفرَ لكم لا لكم قال بعد ذلك وذكر هنا أصلاً أي قرأناه هنا في سورة البقرة بياء التذكير بياء التذكير المضمور وفتح الفاء يغفر لكم يغفر لكم هنا في سوره البقره لاتك ولشان انثو اي قرأ ابن عامر الشامي هنا بدايه التانيث تغفر لكم بدايه التانيث المضمومه مع فتح الفاء تغفر لكم وفي سوره الاعراف قال عنها الناظم وعن نافع ما في الاعراف سله اي قرأ في سوره الاعراف نافع وابن عامر بتاء التانيث وفتح الفاء تغفر لكم فتكون ظاهره القراء في لفظ نغفر لكم في الموضعين على النحو التالي اولا قرأ ابن كثير وابو عمرو والقوفيون نغفر لكم في الموضعين نغفر لكم بالنون المفتوحه وكسر الفاء وقرا ابن عامر بتاء التانيث في الموضعين فالتانيث المضمومه وفتح الفاء تغفر لكم ابن عامر بتاء التانيث في الموضعين ولا يقرأ بها التكين في سوره البقرة يغفر لكم وبتاع التأنيث في سورة الأعراف تغفر لكم قال بعد ذلك وجمعا وفردا في النبي وفي النبوه الهمزه كل غير نافع ندلا أي أبدل القراء السبعة غير نافع إلا نافعا أبدل الهمزة في لفظ النبي جمعا نحو النبيين والنبيون والانبياء وفردا نحو النبي والنبي وفي لفظ النبوة كذلك أبدالوها واو في لفظ النبوة أبدالوها واو مشددة النبوة أما نافى فيقرأ النبي النبيئين النبيئون الأنبئاء نبيئ والنبي نعم ونفظ النبوة يقرأها نافى النبوة وهكذا يقرأها نافى بالهمز لأنه الأصل من النبأ نعم قال وقالون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي الياء شدد مجدلا، أي أن قالون خالف أصله فقرع بإبدال الهم زياء في الوصل دون الوقف في موضعين وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي للنبي الموضع الأول وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد, للنبي إن أراد الموضع الثاني كذلك في سورة الأحزاب لا تدخلوا بيوت النبي إلا ان يؤذن لكم الموضعان في سورة الأحزاب أما عند الوقف يرجع لأصله ويحقق الهمزة هكذا وامراتا مؤمنة ان وابت نفسها للنبي إذا وقف يحقق الهمزة لا تدخلوا بيوت النبي نعم بعد ذلك قال وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ قرأ غير نافع لفظ الصابئين في سورتي البقرة والحج والصابئون في سورة المائدة بالهمز الصابئين والصابئون وقرأ نافع بدون همز الصابين والصابون بترك الهمز وبعدها قال وهزءا وكفءا في السواك في الصلة أي قرأ حمزة بإسكان الزاي حيث وقع في لفظ هزوة ولفظ كفئا في صورة الإخلاص بإسكان الزاي والفاء هزئا في إسكان الزاي وكفئا في إسكان الفاء في لفظ كفئا في حالة الوصل تخفيفا والباقون بضمها أو بضمهما قال بعد ذلك وضم لباقيهم فحمزة وقفوا بواو وحصنوا واقفا ثم منصلا أي قرأ غير حمزة بضم الزاي والفاء هزئا وكفئا على الأصل وأما حمزة إذا وقف عليهما أبدل همزهما واوا اتباعا للرسم لأنهما رسم بواو على اصله في تخفيفه فحمزة إذا وقف يقف هزى هذا بالنقل أو كفى بالنقل وله وجه اخر وهو هزوى أو نعم. ثم قال وحفص وقفوا بواو, وحفصوا بواو. وحفصوا ثم موصلا أي حفص يقرأ بالواو مع ضم الزاء في يرز هزواء بضم الفاء والواو في يرز كفواء طبعا الكفواء في موضع واحد وأما هزوا حيثما ورد في القرآن يروي حفص هزوا قالوا أتتخذنا هزواء ولم يكن له كفوا أحد والباقون غير حفص وحمزة بتحقيق الأمزة في الحالتين فيتحصل من هذا ما يلي اولا حمز له في الوصل تسكين الزاي وتسكين الفاء في اللفظ هزءا وكفءا هكذا قالوا اتتخذنا هزءا قال اعوذ بالله ان أكون من الجاهلين ولم يكن له كفء احد كفء احد نعم اما عند الوقف فله النقل هكذا قالوا أتدّتخذون هزة هذا هزا بنقل حركة الهمزة إلى الزاي وحذف الهمزة أو ولف الكفّ أن ولم يكن له كفّ نعم وله إبدال همزة وان قالوا أتدّتخذون هزة بإسكان الزاي وإبدال همزة وان ولم يكن له كفّ و بإسكان الفاء وإبدال الهمزة واو نعم ثانيا الحفص له ضم الزاي والفاء مع إدال هم زواو في الحالتين قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله قالوا أتتخذنا هزوا ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا بإدال الهمزة واو في الحالتين نعم ثالثا باقي القراء لأنضم لا الزاي والفاء مع تحتيت الهمزة في الحالتين قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله هذه في حالة الوصل أما في حالة الوقف قالوا أتتخذنا هزؤا وفي كلمة كفؤا ولم يكن له كفؤا أحد حالة الوصل وفي حالة الوقف كذلك ولم يكن له كفؤا قال بعد ذلك وبالغيب عما تعملون هنا لنا أي قرأ ابن كثير بياء الغيب في وما الله بغافل عما يعملون الذي بعده أفتت مول أي لكم يعني في نهاية ربع واذ استسقى فابن كثير يقرأ ولا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ قال وَغَيْبُكَ فِي الثَّانِي إِلَى صَفُوِهِ دَلَى أي قرأ نافع مرموز له بالألف وشابا مرموز له بالصعد وابن كثير مرموز له بالدال إلى صفوه دَلَى قرأ هؤلاء الثلاثة بياء الغيب ولا الله بغافل عما يعملون اولئك الذين اشتروا في الذي بعده اولئك الذين اشتروا لا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ هذا هو الموضع الذي يقرأه نافع وشعب وابن كثير بياء الغيب فقرأ الباقون بتاء الخطاب في الموضعين خطيئته التوحيد عن غير نافعين أي قرأ غير نافع وأحاطت به خطيئته على التوحيد أي على الإفراد وأحاطت به خطيئة بدون ألف بعد الهمزة فتكون قراءة نافا بالجمع أي بزيادة ألف بعد الهمزة هكذا بلى من تسب سيئة وأحاطت به خطيئاته ولوش ثلاثة البدن ولا يعبدون الغيب شايع دخلنا قرأ حمزة والكسائي المرموز له بالشين وابن كثير المرموز له بالدال. بياء الغيب في قوله تعالى واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا يعبدون الا الله لا يعبدون الا الله بياء الغيب وقرا غيرهم بتاع الخطاب لا تعبدون الا الله قال بعد ذلك وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه بالقول واحسن مقولا قرأ حمزة والكسائي المعبوظة بالشين من شكرا وقولوا للناس حسنا بفتح الحاء وفتح السين وقولوا للناس حسنا هذه قراءة حمزة والكسائي أي قولوا قولا حسنا وقرى الذاقول بضم الحاء وإسكان السين وقولوا للناس حسنا أي قولا ذا حسن نعم قال بعد ذلك وتظاهرون الضاء خفف ثابتاً, أو خفف ثابتاً وعنهم لدى التحريم أيضاً تحلل أي خفف الكوفيون المرموز لهم بالثاء من ثابت خففوا الضاء في لض تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان هنا في سورة البقرة وكذلك خففوا الضاء في سورة التحريم فيه وإن تظاهروا عليه تظاهروا فقرع الباقون فتبكرات الباقين بتجييد الراء في الموضعين تظاهرون عليهم بالإسم والعدوان في سلطة البقرة وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه تظاهر عليه ذكرات أهل سماو وابن عامر عكس الكوفيين بعد ذلك قال وحمزة أسراء في أسارة أي قرأ حمزة أسر على وزن قتلة أو على وزن فعل، موضع أثارة مع الإمالة هكذا، وإي أتوكم أسر تفدوهم وإي أتوكم أسر تفدوهم نعم هكذا يقرأ حمزة والبقول ويقرأون وإي أتوكم أثارة والإمالة لحمزة لوالإمالة لأبي عمرو والكسر أثارة نعم. وحمزة أسر في أسارى وضمهم تفادوهم والمد ادراق نفلا وحيث أتاك القدس اسكان داره دواء وللباقين بالضم ارسلا وينزل خففه وتنزل مثله ومنزل حق وهو في الحجر ثقلا وخفف للبصر بسبحان والذي في الأنعام للمكي, في الأنعام للمكي على أن ينزل ومنزلها التخفيف حق شفاؤه وخفف عنهم ينزل الغيث مسجلا وجبريل فتح الجيم ورا وبعدها وعى همزه مكسوره صحبه ولى بحيث اتى والياء يحذف شعبه ومكي يوم في الجيم بالفتح وكلا ودعيا ميكائين كائين والهمز قبله على حجه والياء يحذف اجملا ولكن خفيف والشياطين رفعوه كما شرطوا والعكس نحو سما العلا وننسخ به ضم وكسر كفى وننسها مثله من غير همز ذكت إلى عليم وقال الواو الأولى عليم وقال الواو الأولى سقوطها عليم وقال الواو الأولى سقوطها وكن فيكون النصب في الرفع قفلا وفي آل عمران فلولا الأولى ومريم وفي الطول عنهم وهو باللغب أعملا وحمزة أسرى في أسارة أي قرأ حمزة أسري على وزن فعلي بدلا من أسارة فيقرأ حمزة وإن يأتوكم أسري ويقرأ غيره أسارة والإمالة لأبي عمرو والكساء أسارة والتقليل لورش تفاد وضمهم تفادوهم والمد إذ راقا الفلاء أي قرأ والكساء وعاصم المرموز لهم بالألف والراء والنون قرأ هؤلاء العم الثلاثة تفادوهم بضم التاء وفتح الفاء وألف عليها نعم تفادوهم وقرأ الباقول بفتح التاء وإسكان الفاء وحذف الألف هكذا تفدوهم وإن يأتوكم أسارا تفادوهم هكذا قرأ لافع والكساء وعاصم تفادوهم وقرأ غيرهم وإن يأتوكم أسارا تفدوهم وحمزة يقرأ و اي ياتوكم أسري تفدوهم فحيث اتاك القدس اسكان دله دواء وللباقين بالذم ارسله الاقرا ب كثير باسكان دال كلمه القدس وايدهناه بروح القدس القدس مع القلقله وحيث ما جاء هذا اللفظ في القران الكريم وايدت بروح القدس حيث جاء اسكنت الدال فيه ابن كثير والباقون قرأوا بضم الدال القدس لا. وينزل خففه وتنزل مثله وننزل حق وهو في الحجر الثقلة أي قرأ المرموز لهما بكلمه حق وهما ابن كثير وابو عمر قرأ لف ينزل في جميع القران إذا كان أوله في أول أو تاء أو نون النون وتخفيف من الإنزال من انزل ينزل والباقون يقرؤون ينزل على التفقيل من نزل ينزل نعم قوله وهو في الحجر اول موضع هنا في سوره البقره عندنا بئس به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا اي أن انزل الله اي أن انزل الله نعم أن موضع آخر كذلك في سورة البقرة ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم أن ينزل عليكم هكذا يقرأ ابن كثير وأبو عمر والباقون يقرؤون ينزل أو ينزل قوله وهو في الحجر أي الموضع الذي في سورة الحجر وما ننزله إلا بقدر معلوم مثقا لكل القراء لأنه قال وهو في الحجر ثقلاء أي متفق على تجديد الزائفين وفتح النون قبلها فيه وما ننزله إلا بقدر معلوم كلهم يقرأون له هكذا وما ننزل الملائكة كذلك في سورة الحجر متفق على تجديد الزائفين ما ننزل الملائكة هكذا يقرأ كل القراء مثل رواية حفص والموضعان في سورة الحجر قوله وخفف البصري بسبحان أي خفف أبو عمر البصري وحده موضعين في سورة الإسراء وهما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن هكذا يقرأ أبو عمرو البصري والموضع الثاني كذلك في سورة الإسراء حتى تنزل علينا كتابا لقرأ تنزل علينا هكذا يقرأ أبو عمر في الموضعين في سورة الإسراء وخالف ابن كثير أصله في هذين الموضعين فشددهما قوله والذي في الألعاب المكي على أي ينزل أي خفف ابن كثير وحده الزاي في قوله تعالى قل إن الله قادر على أنزل آية أن ينزل آية في سورة الأنعام يخففها ابن كثير وحده ويقول أبو عمرو قد خالف عصله في هذا الموضع فشدد جمعا بين اللغتين فالباقون يشددون يفتحون النون قد نزاي ويشددون الزاي في هذا الموضع كلها قال بعد ذلك ومنزلها التخفيف حق شفاؤه هنا في سورة الأنعام قيد الناظم إن قل إن الله قادر على أي ينزل آية هذا اختص به ابن كثير وحده وهناك موضع في وسط السورة قال أتحاجوني في الله وقد عدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء نعم أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم لكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان ما لم ينزل به عليكم سلطان هذا لأبي عمر وابن كثير بالتخفي هذا الموضع اللي فصلت سورة الأنعام لابن كثير وابن عمر على قاعدتهما أما الموضع اللي اختص به ابن كثير فهو الموضع الأول قل إن الله قادر على أي نزل آية ولذلك قال الناظم والذي في الأنعام للمكي على أي ينزله على ال المختلِم بعلى على أي ينزل نعم بعد ذلك قال ومنزل التخفيف حق شفاؤه أي وافق حمزة والكسائي أبا عمرو وابن كثير في تخفيف قوله تعالى إني منزلها عليكم قال الله إني منزلها منزلها هكذا يقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بإسكان النون وتخفيف الزاي ليطابق ما قبله ربنا أنزل علينا مائدة من السماء وكذلك اتفقوا على تخفيف وينزل الغيث في سورتي لقمان والشورى وينزل الغيث وهذا من تخفيف الزاي في الكلمات المفروضة تكون النون قبلها فيكون حمزة والكسائي وابن كثير وابو عمرو قالوا اتفقوا على تخفيف منزلها وينزل الغيث بشرط كلمة ينزل أن يكون مع كلمة الغيث وينزل الغيث ورد في موضعين في سورة لقمان وفي سورة الشورى لا عندا طور يقرؤونه بفتح النون وتخفيف الزاي وتشديد الزاي مثل روايه حفص قال الله اني منزلها عليكم وينزل الغيب لا بفتح النون وتشديد الزاي لغير يعني يكون نافع فتكون قراءه نافع وابن عامر وعاصم هكذا قال الله اني منزلها عليكم وينزل الغيب مثل روايه حفص لنافع وابن عامر وعاصم نعم بعد ذلك قال وجبرييل فتح الجيم والراء وبعدها وعاء همزة مكسورة صحبة ولا بحيث أتى ولياء يحذف شعبة ومقتئهم في الجيم بالفتح وكلا أي قرأ همزة الكسائي وشعب المرموز لهم بكلمة صحبة لقذ جبريل حيث وقع في القرآن الكريم بفتح الجيم والراء وزيادة همزة وزيادة همزة مكسورة بعد الراء جاب الرئيم. إلا أن شعبة يحذف الياء لانه قال بحيث اتى والياء يحذف شعبتهم فتكون اللواء شعبه جبره الى او جبره الى نعم كل من كان عدوا لجبره الى لجبر هكذا يروي شعبه نعم وبعد ذلك قال بحيث اتى اي حيثما جاء لفظ جبرائيل في القران او جبريل فما كيّون في, في الجيم بالفتح وكلاء أيبن كثير يقرأ جبريل بفتح الجيم فقط جبريل والباقيون يقرأون جبريل فتكون القراءات الواردة في كلمة جبريل على النحو التالي جبرائيل لحمزة وكتساب جبرائيل بفتح الجيم والراء وهمزة وبعدها جاء جبرائيل لحمزة وكتساب جبريل كرّاه ابن كثير جبرائيل بدون جاء بعد الهمزة لشعبة جبريل للباقيين قال بعد ذلك ودع يا أمي والهمز والهمزة قبله على حجة ولياء يحذف أجمالاً قرأ أبو عمرو وحفص بحذف الياء التي بعد الهمزة التي بعد الألف ويحذف الهمزة والياء سمعاً أبو عمرو وحفص هكذا ميكال في لغة ميكال ولذلك قال ودع يا أمي كائل والهمزة قبله و. هي والياء يحذف حذفها اجمالا نافع بحذف الياء التي بعد الهمزه هكذا ميكائله وقرا الباقون باثبات الهمزه والياء ميكائله التي بعد الحمزة هكذا ميكائله ميكائله هكذا يقرا نافع والباقون يقرؤون ميكائله عيدها مرة ثانيه قرأ حفص وابو عمرو مثال وقرأ نافع مي كائل. وقرأ الباقول ميكائيلا، فتحصل من هذا في الجمع بين لظي جبريل وميكال وأن لأنهما أتيا مع بعضهما مختلينين القراءات التالية الأولى قرأ نافع جبريل وميكائلا جبريل وميكائلا والقراءة الثانية لابن كثير جبريل وميكائلا والقراءة الثالثة لابي عمرو حفص. جبريل وميكالا افطراء الرابعة لابن عامر جبريل وميكائيلا افطراء الخامسة رواية شعبة جبريل وميكائيلا افطراء السادسة لحمزة وكسائي جبريل وميكائيلا قال بعد ذلك ولكن خفيف والشياطين لطوء كما شرتوا والعقص نحو سمى العلاء أي قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي المرمز لهم باء كما شرط الكف ابن عامر واشين لحمزة والكسائي ولكن الشياطين كفروا بتخفيف نون لكن بإسكانها فتكسر تحلصا من التقاء الساكنين ورفع نون شياطين هكذا ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا هكذا قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي والباقون قرآن ولكن الشياطين كفروا بعكس هذه الاقتراع أي بتشديد النون ونصب الشياطين نصب النون الشياطين ولكن الشياطين كفروا هكذا قرأ عاصم المرموز له بنحو وسمى نافع بن كثير وأبو عم يقرأون ولكن الشياطين كفروا هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وهذا نموذج للتطبيق بالقراءة السبعة بطريقة الإمام ابن الجزري من قوله تعالى من كان علوا لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو للكافرين كانت هذه روايه قالوا الان اتي بقراءه ابن كثير من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل إلا فإن الله عدو للكافرين ثم قرأته بعمر من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ثم روايه حفص فإن الله عدو للكافرين ثم كراءة ابن عامر من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ثم رواية شعبه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل فان الله عدو للكافرين ثم قراءه الكسائي من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل فَإِلَّا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ للكافرين كانت هذه قراءة الكسائي من أبي الحارث أما الدور فلا وديمة هكذا فإن اللَّهَ عَدُوٌّ للكافرين كانت هذه رواية الدور عن الكسائي الآن رواية ورش ما كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله, فان الله عدو للكافرين ثم قراءه حمزه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل إِلَّا سَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ